فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتيهم ألربك البنات ولهم اللبن أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نُزِلَ بِالسَّاحَةِ فَسَاءَ أَصْبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ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 إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ والطير محشورة كل لَّهُ أَوَابٌ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخصم إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ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 إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجته ولنعجته واحدة فقال أكفنيها فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 ه ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَينَ الْأَخِيَارُ وَأَقْرِ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخِيَارِ هَذَا ذِكْرُ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَأْبِبْ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ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 جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا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 قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين انه الا ذكر للعالمين ولتعلمن ان نباه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لِأَن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 سلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع ثم يخرج به زرع ألوانه ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكراء للألباب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 ثاني يتقشى الر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تبين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ